صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم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 وَانِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتُمَسَّكُوا وَتَنُصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولكنهم ان نتحدث من قبل ان يكونوا العذاب اجل ان العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ان تقول نفسي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 ان لي كره فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 ولا يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولاد قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من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 والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُفِخَ فِي خَافِصِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم الحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الذين كفروا جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم ي Życzymy sobie z tego,